وكان عند الله وجيها <تصفيق تصفيق> يا <coughs> yeni yeah. de Meman yut'i illaahu wa rasuuluhu İzlediğiniz Ali وَكَانَ اللَّهُ أخيراً <أكثرى> رحيماً بسم الله bu <gülüyor> <gülüyor> H <laughs> wake up. Mm-hmm. -mm. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح